وجاء فذعن وما قبله والمؤثكات بالخاطئة فعفوا رسل ربهم فأخذهم أخذت الرّابية إن لم ما طغى الماء أحملناكم في الجارية.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 وَإِنَّهُ لَحَقُّ اليَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ